ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خاردين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما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 للله ورسوله فإننا اعتدنا فإننا اعتدنا للكافرين سعرا وللله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله ظفور الرحمة. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغالمة لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا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 ومن يتولى يعذبه عذاباً أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة فعلموا ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وآثابهم فتحاً قريباً ومغاني كثيرتين يأخذونها وكان الله عزيزا حكما وعدتوا الله مغاني كثيرا تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وقف أيدي الناس عنكم.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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية معك فَأَيُّ يَبْلُغَ مَحِلًا وَلَهُ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَقَوُّهُمْ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَقَوُّهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْهُم مَعْرَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ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 محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحما بينهم ترونهم ربك عن يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم